قال الملاؤ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا اولى تعود في ملتنا قال اولا كنا كارهين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 ونا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانتا خير الفاتحين وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبع ثم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذت أم الرجفة فأصبحوا في دارهم جادمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنو فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فَتَوَلَّى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من, من نبي إن إلا أخذنا أهلها بالبأس والضراء فَمَا اهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضْرَعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ حَسَنَةً حَتَّى عَفَا وَقَالُوا وقالوا قد مَسَّاءَ الضَّلَاءُ وَالسَّرَاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ